حزب الاستيطان في حسن باصلي رضي الله عن الاستغفار الأول يوم الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني استغفرك لكل ذنب قبي عليه بدني بعافيتك آلة قدرته بفضل نعمتك وعم بساطت إليه يدي بساعتي رزقك. واحتجبت عن الناس بسترك واتكلت فيه عند في منك على أمالك ووفقت من صدفتك عليه بحلمك وعونت فيه على كرم وجهك وعبيك فصلي يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد معفره لي لا في ذنبي دينا يا خير الناصرين الله بما ان يستر في رجلك كل ذنب يتهو الى و بك ابعدني لا سخطك ام يميل بي الى ما نهيتني عنه ام باعد مني يمنا يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعفره وعفر المؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير وعفرين اللهم إني استغفرك من كل ذنب استاملت إليه أحدا من خلقك روايتي أو خضايته بحيلتي فعلمته منه ما جهلا زَيَّنْتُ لَهُ مِنْهُ مَا عَلَى وَلَقَيْتُكَ غَدًا بِمَجَالِ أَمْزَالٍ مَعَ الْعَزَالِ أَصَلِّي يَا رَبِّ وَسَلِّمْ مَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاغْفِرْ لِي وَاغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اللهم إني يستغفرك لكل ذنب يدعو إلى الغيب ويغل عن الرشد ويقل المفرى ويمحق التالدى ويخمل الذكرى ويقل العدد. وصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر وعفر للنؤمنين عن المؤمنات أجمعين يا خير دوافر اللهم إني يستغفرك لكل ذنب اتبعت في جوارحي في نيدي ونهاري وقد استترت حياء من عبادك بسترك فلا ستر إلا ما سترتني به وصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وغفره واغفر من مؤمنين عن مؤمنات أجمعين يا خير <تصفيق> اللهم إني يستغفرك كل دنب رصدني فيه عدائي لهدكي فصرفت كيدهم عني ولم يُعِنهم على فضيحتي حتى كأني لك مُطيع ونصرتني عليهم حتى كأني لك ولي فإلى متى يا ربي عصامة مني فطالما عصيتك فلم تناخذني فاسعدتك عن سوي في عمي فآطيتني فأي شكر عندي يفور عنك بنعمة نعمك علي فصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وَغْفِرْهُ بِهِ مَغْفِرْ مِنِينَ عَنْ مِنَاتِ الْجِمَعِينَ يَا خَيْضَ الْغَافِرِينَ اللهم إني أستغفرك لكل ذنب قدمت إليك توضتي منه ووجهتك بقسمينك وآليت لبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأشهدت على نفسي لدارك من عبادك وعلي غير عائل إلى معصيتك فلما قصدني إليه بكيه الشيطان وما لدي إليه الخبلان فيه ودعتني نفسي إلى الأصيان واستترت عيامي عبادك جرأة بني عليك وأنا أعلم أنه لا يكن فني منك ستر ولا باب ولا أعجب نظرك عن عجابي فخالفتك في المعصيتي إذا ما نهيتني ثم ما كشفت الستر عني وساويتني أولياءك حتى كأمني لا أزاب لك مطيعا وإذا منك مسيعا ومن وعيدك أفازعا فلأستم على ولا يعلم سريرتي غيرك فَلَمْ تَسِنِّيهِمْ لِغَيْرِ اِبْتِمَتِهِمْ بَلْ أَسْأَرْتَ عَلَيْهَ مِثْتَ نِعْمَتِهِمْ ثُمَّ طَلَّتَ مِذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ حَتَّى أَكَانْ مِيْعِنُّكَ فِي دَرَجَتِهِمْ فَمَادَاكَ إِلَّا لِحِلْمِكَ فَطَلِّ نِعْمَتِكَ طَلًا عَلَيَّ فَلَكَ الْحَمْلُ يَا مُبْل فأسألك يا الله كما سترته عليّ في الدنيا فلا تفلحني به يوم القيامة يا أرحم الله النظيم يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفره لي واغفر المؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الغافلين اللهم إني أستغفرك كل ذنب أسهرت فيه ليلتي في نثتي في التأمين إتياره والتخلص حتى إذا أصبحت عمرت إليك بحلة الصالحين وأنا مؤمن خداف أرطاك يا رب العالمين فصلني يا ربي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعافر به وعافر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الدوافع اللهم إني استغفرك لكل ذنب ظلمت بسببه وليا من أبويك أو رصدت به عدوا من أعدائك أو تكلمت فيه بغير محبتك أو نهرت فيه إلى غير طاعتك أو ذهبت فيه إلى غير أملك فصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد, وعلى سيدنا, وعلى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وغفر المؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الغافرين اللهم إني يستغفرك لكل ذنب يرث الغناء ويحل البلاء ويشمت الأعداء ويكشف الغطاء ويحبس القطار من السماء فصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير النواحين اللهم إني استغفرك لكل ذنب ألهاني عما ديت إليه ومرتني به أو نهيتني عنه أو نهيتني عنه أو دللتني عليه مما فيه الحظ والبلوغ يا رطاك واتباعي محبتك وإيثاري القرب منك وصلّم يا ربي وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفرني واغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الخافير هذه الاستيطار يوم السبت بسم الله الرحمن الرحيم اللهم من يستغفرك لكل ذنب نسيته فأحصيته وانهامنت به فأثبته وجاهرتك وسترته علي ولا تبت إليك منه لغفرته فصن يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اغفر لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات اجمعين يا ارحم الراحمين الله اللهم اني استغفرك من كل ذنب توقعت منك قبل ان تعجيل العقوبه فامهلني وأسبلت علي ستراً فلم آل في هكه أنه جهداً فصني يا ربي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رغفره لي رغفر المؤمنين والمؤمنات يَا خَيْرِ وَعَفِرِينَ اللهم إني يستغفرك لكل ذنب إن نهيتني عنه فخالفتك إليه وحذرتني إياه فأقمت عليه فقفحته علي فزينته لنفسي وصل يا رب وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفره به واغفره المؤمنين والمؤمناءات أجمعين يا خير الخافرين اللهم إني استغفرك لكل ذنب يصرف عني رحمتك أو يحرم به نقمتك أو يحرمي كرامتك أو يزين عني نعمتك فصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد على آل سن امام محمد موفرني موفر المؤمنين والمؤمنات اجمعين يا خالم الغافلين اللهم من يستغفرك لكل ذنب ان يرت به احد من خلقك او قبح من فعل أحد من بريتك <تصليح> ثم تقحمت عليه وانت أكوته جوءة مني عليك فصلت يا رب وسلم تبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وغفره لي وغفر المؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير وغافرين اللهم إني استأذن لكل ذنب تبت إليك منه وأقدمت على في عليه فاستحييت وأقدمت على في عليه فاستحييت منك وأنا عليه ورهبتك وأنا فيه ثم استقلتك منه وعدت إليه صل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى مسلمنا محمد واغفرني واغفرني المؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الواقفين اللهم إني استغفرك لكل ذنب تورك عليه ووجب في الشرق بعلته بسبب أهد آهدك عليه الأقل فقدته لك أو ذمة آليت بها من أجلك لا بأحد من خلقك ثم نقصت ذلك من غير من ضرورتي لزمتني فيه بل استزلني عن الوفاء بهالغطار واستهطني عن رعاية هالأشر وصلي يا رب واسمه المبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رغفرني رغفرني المؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير رافعين اللهم إن يستغفرك لكل ذنب لحقني بسبب نعمة أنعمت بها علي فتقويت بها على معاصيك وخالفت فيها أمرك وأقدمت بها على معيدك وصنيت يا رب واسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال امسين محمد وعلى آله وصحبه ومن من سننه من الى يا خاتم اللهم إني يستغفرك لكل ذنب قدمت فيه شهوتي على طاعتك وآثرت فيه محبتي على أملك فأرضيت نفسي بغضبك وعرضتها لسخطك إذ نهيتني بنهيك وقد تمت إلي فيه بإمذارك Allahümme vâtu uleyke En tüsalliye ve ki alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âm seyyidina Muhammedin ve salli ya Rabbi ve sellim ve bârik alâ seyyidina ve alâ âm seyyidina Muhammedin رغفر المؤمنون عن مؤمنات أجمعا يا خير الغافرين اللهم إني أستغفرك لكل ذنب علمته من نفسي فأنسيته أو ذكرته تعمدته أو أخطأته وهو مما لا أشكر أنك سائر عنه لان بسبه مرتاحه لديك و انكن منسيين و غافلين نفسي فصلني يا ربي واسلمني فبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واغفر لي واغفر له من يا أخي الخافرين هذا الاستغفار يوم الأحبيب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني استغفرك لكل ذنب فاجهتك فيه وقد أيقنت أنك تراني عليه فنميت أن نتوب إليك منه وأنسيت أن استغفرك منه أنسانيه الشياطين وأنسيت أن أستغفرك منه أنسانيه الشياطين أنسانيه الشيطان أصلي يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لي واغفر المؤمنين يا جماعيا يا خمرافين اللهم إني استغفرك لكل ذنب دخلت فيه بحسن ظني فيك أنك لا تعذبني عليه ورجوتك لموافرتي فأقدمت عليه وقد أقبلت نفسي على معرفتي بكرامك ألا تطاحني. به بعد إذ سترته وليا فصلي يا رب وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الرافلين اللهم إني استغفرك لكل ذنب استوجبته به ينكرت الدعاية وحرمان إجابة وخيبة الطمع وإنقطاع الرجاء فصل يا رب وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفره لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خيب الرافلين اللهم إني يستغفرك لكل ذنب يعرف الأسقام والغنى ويُعجِب النقم والبنى ويكون في يوم القيامة حسرةً وندما فصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأجمعين يا خير الوافين اللهم إني استغفرك من كل ذنب يعقب الحسره اللهم إني استغفرك من كل ذنب يعقب الحسره ويؤني الندامه ويحبس الرزق ويرد الدعاء فصني يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الوافدين اللهم إني استغفرك لكل دنب مدحته بنساني وأغمرته بجناني أو هشت إليه نفسي أو أثبته بلساني أو أتيته بفعالي أو كتبته بيدي أو امتكبته بشتتي أو زكيت به عبادك فصل يا ربي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفرني واغفر المؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الغافرين اللهم إني أستغفرك لكل ذنب خلوت به في ليني ونهاري وأرخيت فيه على الأستار حيث ولا يراني فيه إلا أنت يا جبار هرتابت نفسي فيه وتحيّرت بين تركه وتحيّرت بين تركه له لخوفك وانتهاكي له وحُكم المنفيك هسولتني نفسي الأقدام عليه فنعرف مما فيه لك سلم سلم مبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وغفرني وغفرني المؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير المغافرين اللهم إني أستغفرك لكل جنب استقولته فاستعضنته فاستغفرته واستكبرته أنرطني أغرطني في جهني فصل يا رب وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وغفر من المؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الغافلين اللهم إني يستغفرك لكل ذنب أغللت به أحدا من خلقك أو أسأت به إلى أحد من بريةك، أو زينته لي نفسي، أو أشرته إلى غيري، أو دللته عليه سهمي، أو أضرت عليه بعملي، أو أقمت عليه بجهدي. صل يا ربي وسلم بردهك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وروي منه روفي ال من بلاتي أجمعين يا خملاواتي اللهم إني استغفرك لكل ذنب خنت فيه يمالي أو حسنت لنفسي فيه له أو أخطأت به على بدني أو قد أمت فيه عليك شهوتي أو أثرت فيه لذتي أو سعيت أبستويت إليه من متابعي أو كبرت فيه من ما علي أو قهرت عليه من غلبني أو ولبت عليه بحيلتي أبستذلني إليه من صلني يا رب مسلين بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد رافضي تَغْفِرْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحْمَنَاتِ يَجْعَرِينَ يَا خَيْرَ الْخَافِرِينَ هَذَا بِاسْنِ الْخَارُّ إِرْيَوْا الْإِكْنِينَ <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني يستغفرك لكل دنب استعنت عليه بحينة تدني من غربك أَلِسْتَغْهَرْتُ لِنَيْلِهِ وَلَا أَهْلِ طَاعَتِكَ اَاسْتَمَنْتُ بِهِ من مِنْ خَلْقِكَ إِنَّ مَعَاصِيَتَكَ أَوْمُتُهُ وَأَرَيْتُ بِهِ عِبَادَكَ أَلَمْ نَبَسْطْ عَلَيْهِمْ يَدَيْنِ فِي يَالَكَ أَنَّهُمْ بِعِينَتِي أُرِيدُكَ وَالْمُرَادُ بِهِ مَعَاصِيَتُكَ يَا حَوَارِ صَارِفِي عَنْ طَاعَتِكَ يَا رَبِّ وَسَلِّم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وحفيه وفينه رغفر وفي المؤمنين منوات بل رغفر من يا, جمعين يا خير من اللهم إني يستغفرك لكل ذنب كتبته علي بسبب عجب كان من نفسي أو رياء أو شمعة أو حقد أو شحناء أو خيالة أو خلاء أو, أو فرج أو مرج أو تراه أو عند أو حسد أو أشر أو بطن أو حمية هل وصبيئه او غلب الارطى او رجا عن شكوى او سخا او, أو, أو, أو شحناء أو أو لوب أو نميمة أو لعب أو نوع من الأماع ما يكتسب بمشي جنوب ويكون في ويكون في اتباعه العطب والحود صلّي يا ربي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أوفرني وأوفر المؤمنين والمؤمنات أجمعين. يا خالقنا في اللهم إني استغفرك لكل ذنب رهبت فيه سواك وعاديت فيه او لرياك وما وليت فيه اعدائك او خذلت وتعرضت شيء عليك يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واغفر لي, لي المؤمنين والمؤمنات الأجمعين يا خير الغافلين اللهم إني يستغفرك لكل ذنب سبق في علمك أني فاعله بقدرتك التي قد بها علي وعلى ما اقتترت بها كل شيء وصل يا رب وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لي واغفرني المؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الرافلين اللهم إني يستغفرك لكل دمب انتبت إليك منه إليك ثم عدت فيه ونقرت فيه العهد فيما بينه وبينك جرأة مني عليك معرفتي بعفك وصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ونفعه من ومن المؤمنين والمؤمنات اجمعين يا خير المطيبين اللهم اني استغفرك لكل ذنب ادناني اللهم اني استغفرك لكل ذنب ادناني من عذابك او أن اني من ثوابك أو حجب عني رحمتك أو كدر على نعمةك فصلّي يا رب وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد واغفر واغفر للمؤمنين ومن آتي أجمعين يا خير الغافلين اللهم إني أستغفرك لكل دنب حللت به يقتاً شددته أو شددته به يقتاً حللته بخير بعدته فلحقني فيه شح في نفسي هرمت به خيرا أستحقه أو حرمت به نفسا خيرا تستحقه وصل يا رب وسلم مبارك على سيدها محمد وعلى آل سيدها محمد واغفرني واغفرني المؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الغافرين اللهم إني أستغفرك لكل ذنب ان ارتكبته بشمون عافيتك أو تمكنت منه نعمتك أو تقويت به على دفع نعمتك عني أو مددت إليه في صابغي رزقك عليه أو خيرا أردت به وجهك الكريم فخالطني فيه شح نفسي بما ليس فيه رضاك أصني يا ربي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رغفرني رغفر المؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير وخافرين اللهم إني يستغفرك لكل ذنب دعاني إليه الترخص والحرص فهاغبت فيه وحلمت نفسي بما هو وحرم عندك وصل يا رب وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفره لي واغفرني والمؤمنين والمؤنات أجمعين يا خير الغافرين اللهم إني يستغفرك لكل ذنب خفني على خلقك ولم يعجب عنك فاستقلتك منه فأقبلتني ثم عدت فيه فسترتني منه فسترته علي فصلي يا رب وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اغفرني واغفر للمؤمنين والمؤمنات يا جمعين يا خير واغفرين هذا الاستغفار من يوم الثلثاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستغفرك لكل ذنب خطوت إليه برجلي أو مددت إليه يدي أو تأملته ببصري أو أصغيت إليه بأذني أو نطق به نساني أو أو اتلفت أو نطق به نساني أو اتلفت فيه ما رزقتني أو استرزقتك على عصياني فرزقتني ثم استعنت على رزقك بأسياني برزقك على سيانك فاسترت علي سألتك الزيادة فلم تحقني ثم جاهرتك بعد الزيادة فلم تقرحني فلا تزال صِهٌ على مَصِيَّتِكَ ولا تزال عائداً عليهِ حِلمك وكرامك ياك من الأكوامِبَ صلِّ يا ربِّ مَسَلِّمَ بارِكْ أَنا سَيِّدِ نَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى آنَسِيِّ بِنَامُ حَمَّدَ وَأُفِرُّ لِي وَأُفِرُّ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اللهم إني استغفرك لكل ذنب يجب علي صغيره أليم عذابك ويحيي بي كبيره شديد عقابك وفي اتيانه تاجين نقمتك وفي الأسرار عليه زوار نقمتك فصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اغفره لي واغفرني المؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الرافرين اللهم إني يستغفرك لكل ذنب لم يطع عليه أحب سواك ولم يعلم به أحب غيرك إما لا ينجيني منه فلا يسعه إلا من فرتك وحيك صل يا رب وسلم المبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد واغفر لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير القوى اللهم إني استغفرك لكل ذنب يزيل النعمة ويحيل النقمة ويهدك النحوما ويورث النتمة ويطيل السقمة ويعجل الألمة فصل يا رب وسلم وبالك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وافئواني وافئاً وغفر ممن والمؤمنات أجمعين يا خير الوافئين اللهم إني يستغفرك لكل ذنب يمحو الحسنات ويضاعف الصنائع من حمل النعمة ويوضّحك يا رب السماوات. فصل يا رب وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر منه واغفر منه والمؤمنات أجبعي يا خير الخافرين اللهم إني يستغفرك لكل ذنب أحق بمغفرته إذ كنت إذا كنت أولى بسره فإنك متقوا وله المغفرة أصلي يا رب وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وافرني وافر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الغافلين اللهم إني استغفرك لكل ذنب ظلمت بسببه وليا من أميائك مساعدة لأعدائك وميلا مع أهل ماصيتك على أهل طاعتك فصل يا رب وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفرني واغفرني المؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خلف الراافرين اللهم إني يستاء فيمكن كل دم البسني كثرة إنهماك فيه بلة وآيسني من جود رحمتك أو قصر لي بأس من رجوع ناطتك معرفتي بعظيم جرمين أسوي ظني بنفسي. فصل يا رب وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وافرني وافر ممنين ومنارات جمعين يا خير الرافعين اللهم إني استوضي كم كل دم أبرت علي هل كت لولا حيلك ورحمتك؟ وَأَدْخَلًا دَارَ الْبَوَارِ لَمْلَى نِعْمَتُكَ وَسَلَكَ بِهِ سَبِيلَ الْغَيْلِ مَوْلَاءِ مُشْرَابُكَ فصلِّي يا ربي وسلِّم مبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمدٍ ضغفرهمين ضغفر المؤمنين والمؤنات الأجمعين يا خير الوافرين اللهم إني أستغفرك كل ذنب يكون في اجترائه قطع وجاء ورد التعاء وتوارد البلاء وترادف الهموم وتضاعف الغموم وصل يا رب وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفره لي واغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين يا خير الرافرين هذا استغفار من يوم الأرض عائم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني يستغفرك لكم ذنب يرد عنك دعائي ويطيل في صدرك عنائى ويقصر بي عنك في املي صل يا رب وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وانفره لي وانفر من من منات اجتماعين يا خير الغافئين اللهم إني استنفعك لكل ذنب نميت القلب وين مشهدي نورك يا رب مشهدي نورك يا نور الشطانه نسخي بالرحمان اصلي يا رب وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واغفر لي وارفعني مننا والمؤمنات اجمعين يا, يا خير الرازقين اللهم إني يستغفرك كل ذنب يعقب اليأس من رحمتك والقنوض من موفرتك والحرمان من سعة ما عندك فصل يا رب وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وافرني واغفرني المؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الغافنين اللهم إني استغفرك لكل ذنب يعقب عليه نفسه إجلالا لك وأظهرت لك التوبة وقبلت وسألتك العفا فاعفوت ثم عاد بي الهوى إلى معاودته طمعا في من رحمتك وكرم عفوك ناسيا وعيدك راجلا الجميل وعدك وصل يا رب وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وغفره لي وغفر المؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خلال وغافرين اللهم إني استغفرك لكل ذنب يجب سواد الوشي يوما فبيض وجوه أوليائك وتسبت وجوه أعدائك إذا أقبل بعوهم على بعو يتنامون فتقولوا لا تختصموا لدينا وقد قدمت إليكم المعين وصل يا رب وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وانفر منه واغفرني المؤمنين والمؤمنات أجمعين لا خير والغافرين اللهم إني يستغفرك لكل دنب فهمته وصنت عنه عياء منك عند الكره وكتمته في صدره وعلمته مني فإنك تعالى مصر وأخبار صلي يا رب وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واوفره له واوفن من للمؤمنين منات جميع يا خالق الواقيرين اللهم اني استنكم كل ذنبي بغيره وهانته يا ويوحشني من أهل طاعتك بوحشة عاصين واركوب الحصوب وارتكاب الهيوم فصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آم سيدنا محمد فاغفرهمي فاغفر المؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الغافرين اللهم إني استنطقت كل ذنب يدعو إلى الكفر ويطيل الفكرة ويورد الفقر ويجلب العسر ولا عن الخير ويهلك ويهلك السدره الأم تنعش المرور يا ربي سلم المبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وافر لي وافر من مؤمنين من مؤمنات أجمعين يا خيرنا فيهم اللهم إني استغفرك لكل ذنب يدني العاجل ويقطع الآمال ويمشى الأعمال فصلّي يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد واغفرني واغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الوافرين إذ يوم خليص بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني يستغفرك لكل ذنب يدنس مني ما طهرته ويكشف عني ما سترته أو يقفح مني ما زينته ويقفح صلِّ يا رب وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى ام سيدنا محمد واغفر لي ولكل المؤمنين والمؤمنات اجمعين يا خير الغافرين اللهم اني استنفرك لكل دب لا ينال به حاجتك ولا يمنعه معه ارتفاع والله ولا ينزل رحمتك ولا تبدو معه نعمتك وصل يا رب وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وغفر أذي وغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خيط الغافرين اللهم إني استغفرك لكل ذنب استخفيته إيه في لوع نحاري عن عبادك وباد ربك إيه علمت الليل جرأة مني عليك ولا أني يعلم أن السر عندك علانية وأن الخوف عندك عارضة وأنك لا يمنعني من كلامك ولا ينفعني من ولا أن إلا من أتاك بقلل سليم فصل يا رب وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وغفرني المؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات والمسلون والمسلات يجمعون يا خير الوافرين اللهم إني يستغفرك لكونيدا من يورف النسيان لذكرك أو يعطب أو يوقب الغفلة عن تحذيرك أو يتمارى به الأمن من مكرك أو يرسل أو يؤر أو يرسل من خير ما عندك صل يا رب وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأجمعين يا خير الغافلين اللهم إني استغفرك لكل ذنب نحقني بسبب عتبي عليك في حسابي اللهم إني استغفرك لكل ذنب نحقني بسبب عتبي عليك في حسابي fi iptibas elizqa, alayka fi iptibas elizqa, alaya şikayeti, kain aradın yanınca, ve meylin ağabatı k ben istik, kani, ve meylin لقد اسمعت هنيه قوله في محكم قد بك بما لربهم وما يتولون اصلي يا ربي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محمد واوفرهم واوفر المؤمنين اللهم إني يستغفرك لكل ذنب لزمني بسبب كربة استعنت عندها بغيرك واستعنت عليها سواك او اشتركت فيها بواحد لك وصل يا رب وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا واغفرني واغفرني المؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير والرافرين اللهم إني استغفرك لكل ذنب حملني عليه لخوف غير أرعاني في الطوروع بعحد من خلق فباستمالني إلى الطمع في الماعي من غير في معصيتك استجلادا لما في يديه وأنا علم بحاجته إليك كما لا خلق كما لا غنائه لأمك يا ربي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وغفره الليات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير راك اللهم إني كل دم مما ممثلت إلي نفسي استقلاله وصورتني استصاره وقلته عدد دروتتني فيه وصلي يا ربي وسلم بذاره على سبيلنا محمد وعلى أهل وصحبه وسلم أجمعه وصلي يا ربي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد واغفر له واغفر له محمد منات بلصمي من المستجاب دعائي يا من وعلي إلى آخر عمري والجميع قلوبي كلها أولها وآخرها عمها وخطأها وقليلها وكثيرها صغيرها وكبيرها تقيقها وجنينها قديمها وحديثها سرها وجمعها خفيها وعلانيتها بلى ما أنا مذنب في جميع عمري صلِّ يا رب مسلاً مبارك على سيدنا محمد وعلى آم سيدنا محمد وافر به وافر المؤمنين من نعمة عظيمة يا خيرنا اللهم إني أستغفرك لكل دمب لي وأسألك أن تغفرني ما أحصيت من مظالمه عباد قبلي وإن لي عبادك علي حقوقاً لنظالمه ولنا بها مرتهن اللهم وإن كانت كثيرة فإنها من جمع عبدك بسيرة اللهم أيما عبد من عبادك أو أمة من موائك كانت له مظلمة عندي قد غربته عليها في عرضه أو ماله أو عرضه أو مدنه مات أو غاد أو خضره أو خصبه طالب لنحاء ولم أستطيع أن أردها لم استحم ولم اصبح هانئ لاسالك بكرمك وجودك ساحت منى أن ان تكون ولا تجعل لو ما لدي شيء همسدوا فإن فان ما ماتم من بمني ونسى ما لو عند لا تجعين يوم القيامة لسنياتهم علاجات سائلة صلوا ركنا سبب نبالي على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد و upon him is the greatest of creation and أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب اليه الله العظيم الذي لا اله هو الحي القيوم الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم الله استودع الله يوسفني ارفق عيني وتعليك نفسي يا تعالى الفي. في الفين يا تعالى في الفين ورقم ادور مع ذوابي الله ويبقى ما بقا الا اله الذي لا جناه صلوه استجيب يا اللهم تبعي دعائم وأطقع إجابة مسئلة ضعي فقط إن يجعلون الشيء من وفي وفير حق الوقر اللهم صحي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد فلا دعائم حمد وعلى سيدنا إذا قال السلام فهل سلامة هارة وحيثي سلامة هارة وحيثي سروا بها عملا على علم أسلم تسليمي فيها في في أسلم في <تضع> الحمد لله على أكا إحاق السفر ومعام السفر الحمد لله في <تضع> <تضع>